والذين يحاجون في الله من بعد ما تجيب له حجتهم داحضة داحضة عند ربهم وعليهم غضب وله عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعدل بها الذين